بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاريات ذكرا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 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضا لذة للشاربين لا فيها غون ولا هم عنها ينزفون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 قال هل أنتم قلعون فقلع فرأه في سبأ الجحيم قالت الله إن كتلت ردين ولو لنعمت ربي لك كنت من المخضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا وما الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا فَلِيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حليم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ فَأَشَاءَ آلِهَتًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ سَمَاءَ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال أنا تأكلون ما لكم لا تنققون فراغ عليهم ضربا من يمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ونا قدمنا علی موسا و هارون و نجینا هما و قوم هما من الكرب العظيم و وَهَدَيْنَاهُمَا فكانوهم الغالبين وهديناهما وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا الكتاب المستبين المستقيم وإن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عباد المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخارقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلّا سين إنك ذلك نجز المحسنين إنه من عباد المؤمنين وإنّه قل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنّكم نتمرّون عليهم مصبحين و بالليل أفلا تعقلون؟ وَإِنَّ يونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ المشحون فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُذْعِنِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ إِلَى الْعَرَا قِلًّا وَهُمْ سَقِيمٌ وَأَمَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا هم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون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 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ